الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع، أفحسب الذين كفروا أي يتخذوا عبادي أي يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ إن اعتدنا جهنم للكافرين نزلا.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 ذلك جزاؤهم جهنم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسل هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم كانت لهم جنة الفردوس نزلا